لا هي تقلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 ثم صدّقناهم الوعد فأمدينهم فأمدينهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبيل لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدننا إن كنا إن كنا فاعلين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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إِلَّا إليه إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنفعبضون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد مكرمون لا يثبقونه بالقول وَهُمْ بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَهِيَ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ دَهْنًا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تمد بهم وجعلنا فيها فجاجس بل لعلهم, لعلهم يهتدون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 وما جَعَلْنَا لبشر مِنْ قبلك الْخُلْدَ أفإن مَاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَوِ الْعِزَّةَ الَّذِي أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 بل تأتيهم دقتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ افلا يرون اننا ناتي الارضا نقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ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 فَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَتَعَلَّمْنَاهُمْ أَمَنَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وأنوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فندجناه وأهله فندجناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين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 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن السياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا كُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ زَنُونِ الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات إله الا اله انا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وان تخير الوارثين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 فَمَهِيَ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانٍ لِسَعِيهِ فَلَا كُفْرَانٍ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ فَمَهِيَ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانٍ لِسَعِيهِ فلا كفران لسعيه وَإِنَّ له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَابُ جَهَنَّمَ حصَبُوا جهنمَ أنتم لها وارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلهَتَمْ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُونَ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أولئك, أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلا غل قوم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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون